وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم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 كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء تلاتُها وما تلبثُ بها إلا يسير، ولقد كانوا عادٌ الله. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم سلقوك بألسنة حداد نشحة على الخيط، أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب. لقد وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله ورسوله وما زاده. عَزِيزًا وَانْزَلَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن سِيَاقٍ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَهْجِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ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 118. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 119. يا نساء النبي من كن بفاحشة مبينا في ضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسره ومن يقُنت من كن لله ورسولي وتعمل صالحا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 وكلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واطئن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسولا انما يريد الله ليذنبك أقوم الرجس أمام البيت ويطهركم تطهيراً، وذكرنا ما يُتلَافِي بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفاً خبيراً. Innul Muslimin wal Muslimat wal Muaminin wal Muaminat wal Qalitin wal Qalitat wal Sadqin wal Sadqat 126. والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 128. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 129. الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار؟ أي يكون لهم الخيار من أمرهم؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلا لمُبينا.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 وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 لا أرسلك شاهدوا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرج مُنيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم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 فمتعون وسرحون سراحا جميلة يا أيها النبي إن أحلى لنا لك أزواجك التي آتيم تأجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 نَبِيًّا فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّمَتَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَقْصَى لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ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 لا جناح عليهم في آباءهم ولا أبناءهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله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 119. والله الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا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 لأ إلَّا مِنْ يَتَهِلُّ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارِوْنَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا مَالْعُنِين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 kita taatkan Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka berkata, "Ya Tuhan, kami telah taat kepada tuan kami dan tuan kami telah mengutus kami,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 Faabain ayahmilnya, wa ashfaqna minnya, wa I'm <laughs>